ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إ ل ى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين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 وفابه شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أ د ر ي ما يفعل بي ولا بكم إ ن أ ت ب ع إ ل ا ما يوحى الي وما أ ن ا إ ل ا نذير مبين قل أ ر أ ي ت م إ ن كان من عند الله وكفرتم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 و إ ذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افق قديم ومن قبله كتاب موسى اماما و ر ح م ة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم م ا ا س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ل د ي ه اسماء الله ا و ل ح س ن ا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 موسوعه النابلسي ي للعلوم ا و ل ا س ي ئ ا ت ه م ي ه اسماء ا ل ل ق ا ل ذ ي ك ا ن و يوعدون ا والذي قال لوالديه افل لكما اتعدان لي ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آ م ان وعد الله حق فيقول ما هذا, فيقول ما هذا الا اساطير الاولين أولا الذين موسوعه م النابلسي للعلوم مما ا ل ه الاسلاميه ويوم َََْ يعرض َُُ الذين ََِّ كفروا ََُ على ََ النار َِّ أ اذهبتم َُْْ طيباتكم ََُِِّْ في ِ حياتكم ََُُِ الدنيا َُّْ واستمتعتم َََُْْْْ بها َِ فاليوم َََْْ تجزون ََُْْ عذاب َََ الهون ُِْ بما َِ كنتم ُُْْ تستكبرون َََُِْْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ بغير َِِْ الحق َِّْ وبما ََِ كنتم ُ تفسقون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 ما رأوه عارضاً مستقبل ا عارضا رأوه م أ و د ي ت ه م قالوا هذا عارض م ن ط ر ن ا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء ب أ م ر ربها ف أ ص ب ح و ا لا ي ر ى إ ل ا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم, وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا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 س م ع ن ا كتابا أ ن ز ل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه, يديه يهديه الى الحق و إ ل ى طريق مستقيم يا قومنا أ ج ي ب و ا داعي الله و آ م ن و ا به يغفر, يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم موسوعه ا ل ل ه ف ل ي س بمعجز ف ي ا للعلوم أ ر ض ي ه و ل ي ا ء أ و ل ئ ا م ي ه اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على ان ي ح ي ى الموتى بلى انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا